فصرتا بحق لهم ملتقى أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت اتابع حق له التقى بك تتجمع شمل الشباب فصرت اتابع حق له التقى لنا شمعة في الحياة تنير لنا دربنا مشرقا وأنت لنا شمعة في الحياة تنير لنا دربنا مشرقا إذا سرت يوما ولم تنتظر فأينا فأينا يكون اللقاء إذا سرت يوما ولم تنتظر فأينا فأينا يكون اللقاء هيا مركز النور فيك اللقاء وفيك المحابة فيك النقاء أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحافات فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك تجمع شمل الشباب فصرتا بحق لهم ملتقى جزا الله من قد رعاك ومن أقع ماك لم يأل فيك ارتقى جزا الله من قد ومن أقع لم يأل فيك ارتقى وأنت لنا واحة في الهجير يطيب لنا في شذاه البقى وأنت لنا واحة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 اصِر تتابع حق لهم التقى وفيك تجمع شمل الشباب فاصير تابح حق له التقى فوا حسره من زمان مضى مضى عن قريب مضى وانقضى فوا حسره من زمان مضى, مضى, مضى سريعا كان لم يكن كوامض انا رارح هذا الفضا ومرى سريعا كان لم يكن كومض أنار رحاب الفضاء أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبات فيك النقاء أيا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقا وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك تجمع شمل الشباب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 نجدد فيها عرى الموثقين أيا مركز النور فيك الإخاء